قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم تِلْكَ لَجَنَتُهَا أَفَمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كنتم لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كان صدقناه ووعد فاجئناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها, وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا وارجعون ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حتى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نؤذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل من لا تَصِفُونَ وَلَهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عنده لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا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 له لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم يعملون فهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك, فذلك 119. كذلك نجزي الظالمين 110. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت أرتقا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا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 القمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبرك الخلد اف ان التفهم الخالد كل نفس زائقه الموت وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قل الإنسان من عجل سأريكم آيات 119. فلا تستعجلون 110. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو الذين كفروا حين لا يكفون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 فَلَا فلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء, وضياء وذكرا لمتقين الذين يخشون ربه 119. وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا وكنا به ما هذه التماثيل التي أنتم ما هذه التي أنتم لها أم أنتم من اللعبيين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذانكم من الشنيدين وتعالى لأكيد أن أصنعكم بعد أن توليوم دبرين فجعلهم جذعا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا على رؤوسهم لقد فلا تعقلون جئناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم اسحاق ويعقوب نافله وكلنا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 117. وهم كانوا قوم سوء فاسقين 118. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 119. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله, فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 فَهَلْ أنْتُمْ شاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا هَٰذِهِ كُلَّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن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 وأتيناه أهله ومثلهم معهم وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة, رحمة من عزنا وذكرى لعبادين وإسماعيل وإدريس وذلكل كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ في رحمتنا إن هم من الصالحين، وظنوا إذ ذهب مغضبا فظنن أن لن قدر علي، فظنن أن لن قدر علي، فناذ في الذنمات ألا استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له ووهبنا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 يأجوج ومأجوج وهم من كل وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذان يا شاخصه بالصام الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا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 a um... اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم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 119. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل من القول ويعلم ما تكتون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتر الناس سكارا ومهو بسكارا ولكن الله شديد ومن الناس من في الله بغير علمه ويتبع كل شيء قال مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فِي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومن ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا, يعلم لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا رلب فيها وأن ونذيق يوم القيامة ونذيق يوم عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرفه فإن أصاب فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعلون السناء ثم اليقطع ثم اليقطف لينظر هل يذهب النكيد فلينظر هل يذهب النكيد ما يضير وكذلك بينات الله الذين اشركوا بالله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شديد الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر جَوَادٌ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ مُفِي في ربهم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ يُصَدُّونَ مِن فَوْقِهِمْ غُسُبًا يُصَدُّونَ مِن تَحْتِهِمْ نِيرًا وَغَطَّوْا رُؤُوسَهُمْ بِهِ مَا فِي بطونهم الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بغم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائر والقائمين والركع السجود وأذل الناس بالحج يأتي كرجال وعلى كل ضامن يأتي له كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام في أيام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 فتخطفوا الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها, فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع وعتيق ولكل أمة جعلنا من سك اليسك رسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بنية أنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم رزقناه ينفقون والبدن جعلنا الله علينا صواباً، فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا كَذَلِكَ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 110. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن أهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين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 وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَنَّى قَرْيَةً أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَنِيَ خَاوِيَةً فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ 121. وبئر معطلة وقصر مشيد 122. يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 123. يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن القلوب القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة منا تعدون وَكَأَيِّنْ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَمَا أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَعَلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ الحات لهم غفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما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 وَإِنَّ اللَّهَ لَغَافِرُ الذُّنُوبِ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُم حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عقيم الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولائك لهم عذاب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 الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه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 فَتُسْمِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ الله سَخخَرَرَكُْ أَفر الأررض وَالْفُلكَ تَجرْ وَالْفُلكَتَجر فِي البَحي بِأَمرِه وَيمسكُ السَّم وَيوسكُ أَنْ تَقَالَ الأرض إلَّ بإِذْن إِ الله بَِّ سِ رَعُوفُ هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَنُور لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا من سكنهم ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكو بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ 119. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبيكم بشر من ذلكم أن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 ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير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 هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سناكم للمسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا